ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وَمَن يَبْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أثر أيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضرهم أو أرادني برحمه هل هن مُمْسِكَةٌ رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تعلمون. مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ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 مِنَ اللَّهِ ما لم يكونوا يحتسبون قال إنما أتيته على عل بل هي فتنة ولا كن أكثرهم لا يعلمون قد قال ه الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 Mengah dari sebelumnya akan datanglah azab, bagaimana engkau tidak merasakan? Aku berkata, "Nafasku, aku merasa kesal karena aku terjebak di dalam gunung. Aku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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسوم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَاتِي رَبُّكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ أَيَوْمٍ كُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُولُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين